124. إنه يعلم وَمَا وما يخفى 125. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 126. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى 127. ثم لا يموت فيها ولا 111. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 112. بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 113. هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى